بسم الله الرحمن الرحيم وان الذاريات raptan وان ناشطات رشوا والسافرات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم تظهرو الواقف فتسارعوا الى كل غي يومئذ واجفة أبصارها خاشعا يقولون إن لم يخرجون في الحارة إذا صلّى رم نفيرا قالوا تلك إذا كبرت خاشعا فإنما هي زجرة واحدة فإباه بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فتعون إنه قضى فقل هل لك إلى فَذَكِّرْ وَاذْكُرْ إِلَى رَبِّكَ فَخْشَاهُ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْقُدْرَةَ كَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى حَشَرَ فَبَدَا قَرَّ عَلَى رَبِّكُمْ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ لَمَّا الْآخِرَةُ وَالْأُولَى الَّذِي ذَلَّكَ الْعَذْرَةَ لِمَن يَخْشَى أأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا والأرض بعد ذلك دحاه أخرج منها ما أها ومضعها والجبال أرساه متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرز في الجحيم لمن يرى فأما من طرى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأواة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 إِلَّمَا أَنْتُمُ الَّذِينَ من يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمُ الْيَوْمَ يَرَوْنَهَا لَنْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا